ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالألمان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 لا جرم أن لهم نار وأنهم مفرطون. والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم وله معدان أليم. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبِينَ لَهُمُ الذي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ